والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووَصّيَ الْإنسان بِوَالدَيْه حُسْنًا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 لهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترعون.